أغيق له بالصدر فضوم ي ساحت تتعب على تصويرها كل نجوى تتعب على تصويرها كل نجوى ولو يستلذ في ضرب ع ض ل ق ت إفراجها عن وقع الحيرة شوى إ ف ر ا ق ه ا عن وقع ا ا ل خ ي ر ة شوى حتى دققها ا بعد خ ل و ة الذات حتاد قايقها بعد خلوت الذات ص ع ب ه تعادل ما ذكرتها وتسوى للجد حزات وللهزل حزات للجد حزات وللهزل حزات الفرح راوي و ا ل م و ا ج ه ب ترى ا ن فرحنا و ا ل م و ا ج ه ب ت راضي ى ق ل صدر في ضم ساحت ا تتعب على تصويرها كل نجوى تتعب على تصويرها كل نجوى لو يستلذ في ضم بعمله و ا إ ف ر ق ه ا عن و ا ق ع ا ل حيرها شوا إ ف ر ق ه ا عن و ا ق ع ا ل حيرها شوا أحزان ن ا ل وتنكتب في عبارات أحزان نال وتنكتب في عبارات كل على حزنا اللي ا ل ي ت ق و ى لكن حلويا منا في النهايات لكن حلويا منا في النهايات يا الله لا تقطع بنا كل رجوا يا الله لا تقطع بنا كل رجوا ض ب ي ق ع ل م الصدر في ت ت ع ب على تصويرها كل نجوى ت ت ع ب على تصويرها كل نجوى ولو يستلذ في ضع بعض لوجت إفراجها عن وجع الحيرة شو؟ إفراجها عن وجع الحيرة شو؟ من دم وعروق مشاعر ونبضات من دم وعروق مشاعر ونبضات والنفس ك ل مات ودا وتهوى من دم وعروق مشاعر ونبضات من دم وعروق مشاعر ونبضات والنفس كل ما تودا و ت ه و ى والنفس كل ما ت و د و ت ه و ى أضيق لحد الصدر في ض و مساحة، ت ا ت ع ب على تصويرها كل نجوى. ت ت ع ب ع ل ى ت ص و ي ر ه ا ك ل ن ج و ة ل و ي س ت ل ذ ب َ ظ ل َ ب ع ض ل َ و ق ج ت إ ف ر ا ج ه ا ع ن و ج ع ا ل ح ي ر ة ه ش و ْ إ ف ر ا ج ه ا ع ن و ج ع ا ل ح ي ر َ ه ش و ْ